أتقولون على الله مَا لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم م إِلَين مجعُهُم سُمَّ نُذيقهُم العزَابَ الشَّديدَ بِمَا كانَوا يَكفُرُ